بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم ألم تر فربيت فعل ربك بعاد في رمضات العماد التي لم يخرق مثلها في البلاد الذي الذين جابوا الصفر وفي وفرعون للأوتار الذين قروا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد فأما الإنسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن كلا بل لا تفلموا الاتيم ولا تحاطون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حشبا جما كلا إذا دفت الأرض دفا دفا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له ذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وساطه أحد جاء أيدها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادق لي في عبادي وادق لي جنةي